بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمم قم الليل إلا قليل نصفه أو انقص منه قليل أو زد علي ورد للقرآن ترتيلا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 أم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذوا وبيلا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 وأقيم الصلاة وآت الزكاة وأقرض الله قبرا حسنا وما تقدمون لأنفسكم من خير تجده عند الله تجده عند الله هو خير وأعظم أجر واستغفروا الله